يجادلونك في الحق بعدما تبين لك انما يساقون الى الموت وهم ينظرون واذا يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته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 وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أبنة منه وينزل عليكم وَيُنَّلُ عَلَكُمْ مِن السَّمَاءئِمَا أَلّ يُطَهِرَكُمْ بِ لطَهِرََكُمْ بِهِ, به وَيُذهِبَعَ كُم رجِزَ الشَّيطانِ وَليَرِّطَ عَ قُلُ بِكُمْ وَيُثَبّتَ بهِهِ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 وَلْيُبْنِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بُلْدَانًا ۚ الْحَسَنَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُنْهِلُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ۚ إِذْ وَإِن تَنَتَّهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُنَّ عُدْوَلًا لَّن تُغْنِيَ عَنكُم وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ الله مع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 اللَّه يَصُمُّ الْمُغْمِي عَلَيْهِمْ الَّذِينَ لَا يَحْقِرُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ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 وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تَكُونَ فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين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 اذنتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاخترفتم في الميعاد ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ليهلك من هلك عن ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم, ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إِهُ عَليمم بِذاتِ الصّلُور وَإذ يرِيكُمهُم إذِ الْتَقَيتُم فِي أَعْيُونكُم قَليلَ وَيُقَِّلُكُمْ فِي أَعيُولِهِمْ ليَقضَ اللهَّهُ أَمْرَض كَلَ مَفْونَ وَإِلَ اللهَّ, الله تُجَع الأمور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 وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يُتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ الله ليس بظلام كَدَأْ آالِ ف العوْونَ والَّذينَ مِن قَهِم كَفَروا بِآياتِ اللَّهِ فَخَذَهُم اللهَّهُ بِذُونوا بِهِم إِ اللهَّهَا قوَويم شَديديد الععقابَ ذَلِكَ بِ بأن الللهه لَم يَكُم غَيرًا نِحْمَثًا أَنْ أَمَهاَا على قَوْ حتىَ يُغَيروا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 فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن مِنْ قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون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 وَإِن جَنَحُوا لِلسَّنَمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْذَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ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 النبي يحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا, يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرائي يعلم الله في فِي خيرا ان يعلم الله في ما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيالتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم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 وَإن السصَروكُمْ فيِيّين فَعَلَكُ نصر إِلا على قَوْمٍ بَينَكم إِللاا على قَوْم بَينَكُمْ وَبَنَهُم مثاقُ واللهُ بِماَا تَععملَونَ بَصير والَّذينَ كَفَروا بَعْضُظُمْ أَْ ياء بعض